ل ن ك م نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إ ل ى اجل مسمى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 كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أ ص ا ب ع ه م في اذانهم واستغشوا ثيابهم, واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إن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 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إ خ ر ا ج ا والله جعل لكم ا ل أ ر ض بساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إ ن ه م عصوني واتقوا و ت ب ع و ا من لم يزده ماله وولده إ ل ا خسارا ومكروا مكرا كبهرا وقالوا لا تذرن آ ل ه ت ك م ولا تذرن ودا ولا سواع ولا ي ه و ث ويعوق ونسرا وقد أ ض ل و ا كثيرا ولا تزدر ظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا